يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى والتقوى الله الذي إليه تُحشرون إنما النجوى من الشيطان لحسن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله